بأننا يعني أنني بالذات في هذه المادة المشكلة الأوقات لا لأمريكاها والأنني قبلها أشرح الرسالة على الإمام الشفعي وما تناشج والناس في حاجة وفي عواصف شديد جدا لشرحات الفقه وكذا فأنا بنتهي من مكان وعبر ما انتقل وآتي أنا لو قلت لكم ما أكلت من الصباح إلى إلى الآن شيئا وأيضا حتى لا التفت حتى الأذكار أقولها وأنا مختطف يعني فالحاصل اعتز الإخوة أصحاب الفضل في في في الجماعة وأيضا مسألة الزوم ما استطعت أدخل لأن ما أعرف كيف أدخل في الزوم ما أستطيع لأن لا أعرف عنه شيئا فسنبدأ المحاضرة بإذن الله فأنا ورده يعني ليت, ليت فرق العمل ينقل, ينقل اعتذاري أو الجزيرة التي تكلمت فيها في هذا الباب حتى ينقل اعتذاري أمامينا وبعنهم إعلهم أمامين أمامين. ونسأل الله جلالك أن يسلنا ولهم عندنا الآن مبحثان نتكلم فيهما ونقفز قفزة حتى نصل إلى مهمة التي تكون على ذلك الحمد لله أسس المصادر دكتور مصطفى نعسل الله على أن يجعل ذلك إخلاصا لله جل الكريم فما كان الله دام التصل وما كان الغير الله انقطع الفصل والطلبة لدينا لا يفقهون قدر العلم فترهم أنه يعني إذا تأخر عليه الشيخ أو شيء يقول طب نسجل محاضرة طب ليش مش على هذا المحاضرة فطبعا ليس ليس من الأدب من الطلبة أن, يعني أن يفعلوا ذلك مع تأخير شيخهم لما؟ لأن تخيل لو يعلموا ما هو السبب هو علم آخر التأخير وأيضا الطالب لابد أن ينتظر حتى لو تأخر عليه شيخه في هذا الباب ليستفيد ومن لم يعرف قدرة اللؤلوة لا يحوزها بحال من الأحوال ومن لم يعرف قدر العلم لا يمكن أن يكون طالبا للعلم مدقلا في هذا الباب أنا فقط ربط الألف الانتباه لي والإخواني والإخواني وللفضلات أيضا معنا وألتمس أيضا الأعضار وألتمس منكم الأعضار وأيضا أستميحكم عذرا والتقصير موجود فيا لكن ليس الملك ليس الملكي هذا التقصير المبحث الذي تتكلم عنه أنواع الأسواق المالية محسب إصدارة التدول وذكرنا فيه قبل ذلك على أسواق المالية والكلام على البورصة هذا كله تداولنا من أجل نطق هذه المسألة ندخل على التداول والتعامل أيضا مع الراق النقضية وغيرها والكلام على البورصة وأسواق المالية بينا الفرق بينهما قبل ذلك السوق الأولية احنا عندنا في الأسواق المالية حين الاستدار والتداول لأن تكلمنا على مغزى الأسواق المالية هي هو يعني يأتي بالطائفة التي ذات الفائد المالي والطائفة التي ذات أعواز مالي ثم يعمل وسيطا أو يأتي الذي أبعي من أجل أن يكون في ذلك رجل الله عنك يا شيخ أهل زفتة أهل الخير وبركة يصل الله عليكم وفتح الله لكم أخي الكريم نفع الله بكم الأمة الإسلامية سلم على الجميع يا إبراهيم أنا فقط أردت أن أذكر طلبة العلم في هذا الباب ليعلموا فقط الإعلم نعم أقول إخوتي الكرام حفظكم ربما من سور جزاكم لخيرنا صلى الله عليكم وصلى الله علينا عليكم كانوا عاقلون يا مصطفى دكتور مصطفى الله المستعان الله أكبر من هذا الرأي يعني في ضيف ضيف علينا ساتين الأم خيلي ووج ووو وشاركه طيب فقلنا بأنواع أسواق الماليات من حيث إدارة التداول لها نوعان أسواق أولية وأسواق ثانوية. وبعد ذلك سندخل على مسائل الأوراق النقدية والكلام عليها والكلام على الأسهم والسندات وأوزنات الخزانة لأنها من من المكان لأن هذه طبيعة التداول هنا والإصدار سيكون في ذلك نأخذ فقط الأسواق السوق الأولية المطل الأول السوق الأولية عرفت السوق الأولية بأنها السوق التي تباع فيها الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية عرفت السوق التي تباع فيها الإصدارات الجديدة من السوق السوق الأولية السوق التي تباع فيها الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية وأيضا عرفها بعض العلماء بأن السوق بأنها السوق الذي تقلوقه مؤسسة منتخصصة تعرض فيه للجمهور لأول مرة أوراقا مالية قامت بإصدارها لحساب من شأت أعمال أو جهة حكومية الغالب تكون جهة حكومية في هذا الباب وزيادة وزيد في الأض في إيضاح مفهوم السوق الأولية يمكن إبراز الأمور الآتية أولاً السوق الأولية هي السوق التي يتم من خلالها توفير رأس المال اللازم لإنشاء شركات مساهمة وذلك عن طريق إصدار, إصدار أدوات م الملكية كالأسهم العادية التي يتم تسوقها من قبل مؤسسات مالية متخص في هذا الشأن ووزعية السوق التي من خلالها أيضا تقترض الحكومات والشركات وعلى ما تحتاج من الأموال وذلك عن طريق إصدارات أدوات الدين فعرض الدين هذه لابد أن تعلم أنها يكون من الأسهم والسندات في أورادي يصل عليكم السلام الله هذه بالنسبة للتعريف السوق التي كما قلنا هي سوق التي مؤسسة متخصصة وده حتى تكون الوساطة أيضا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفلا إحباط وردلكم رضي الله, الله. فنام في سوق الأوراق تبرم العقود مباشرة بين مصدري الأوراق المالية اللي هي جهة متخصصة وبين مشتري هذه الأوراق من المقردين أو المساهمين فالعلاقة تمشي عن هذه العقود هي علاقة مقرد ومقترد تصرحنا ب في هذا الباب أنها بتكون علاقة المقرد والمقترد أو شريك بشريكه وهذه الشراكة ها قلنا بيتداول فيها إما إما القرض المباشر وإما القرض المقنع باء على ما قلنا في بعض ما يأتي من العقود وقال أو شريك بشريكه هذا بخلاف الحال في السوق السنوي وسأأتي الكلام على السوق السنوي الآن على سلطة فرض العقود بين الشركة ومشتري الورقة بل بين مشتري الورقة من السوق الأوريا وبين المشتري الجديد أو بين المشتري الجديد وبين بيننا مشتري مشتري آخر حيث لا تبرم العقود بين الشركة ومشتري الورقة بل بين مشتري الورقة ومن السوق الأولية وبين المشتري الجديد ودخل وساطة في هذا الباب على أساس كما قلنا النقل هنا على أساس آخر وهو مسألة الربح في الربح بالدلالة الربح بالدلالة. وهذه العلاقة تنشأ من هذا العقد هي علاقة بائع بمشتري وإن كان ينشأ عن هذا العقد أن يحل مشتري جديد محل الأول فيصبح هو الدائن للشركة أو يحل محل المساهم الأول فيصبح هو الشريك بدلا منهم ثالثا في السوق الأولية تحصل الشركة المصدرة للأوراق المالية من جراء بيع هذه الأوراق على احتياجها من الأموال وهذا بخلاف الحال في السوق الثانوية حيث لا ترتب على تداول الأوراق المالية أصدارات الشركة حصولها على شيء من المال ومن هنا قيل عن من هنا قيل عن السوق الأولية أنها سوق الاستثمار الحقيقي وعن السوق الثانوية سوق الاستثمار المالي لا الاستثمار الحقيقي طيب بعد العزيم إن شاء الله نكمل <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أن البث يكون جيد يعني على الجميع طيب قلنا بأن السوق الأولية تحصل الشركة المصدرة للأوراق المالية من جراء بيع هذه الأوراق أحتاجها من المال من حضر هنا بس يكتب اسمه حضره من شاء الله سيكتبون له أنه حضر وهذا بخلاف الحال في السوق الثانوية حيث لا يترتب على تداول الأوراق المالية التي الشركة حصولها على شيء من المال نعم ومن هنا الحمد لله الدكتور المصطفى يقول جيد. ومن هنا القيرة عن السوق الأولية إنها سوق الاستثمار الحقيقي وعن السوق الثانوية سوق الاستثمار المالي لماذا؟ لأن سوق الاستثمار الحقيقي يأخذ المال في وقته والمؤسسة وال... الصادرة الأوراق ف... ستبيع هذه الأوراق وتأخذ المال بعد ذلك أيضا يتم تصريف الإصدارات الجزيرة من الأوراق المالية بأحد أسلوبين بالمباشر الأوراق وذلك بالاتصادي أو المؤسسات المالية وبيع تلك الأوراق لهم. الأسلوب الثاني هو الأسلوب غير المباشر والمعنى أن يتولى أمر تسويق الأوراق المالية لتأصداراتها الشركة وغيرها من المؤسسات المالية المتخصصة في هذا الشأن كمصارف الاستثمار التي سبق التعريف بها ولتسويق الأوراق المالية وفقا لهذا الأسلوب أنواع حتى يكون تسويق هذه الأوراق التي أصدرتها المؤسسة المتخصصة له أسريب في تسويقها الأول ما يعرف بتأمين توطية الاكتتاب ويتم ذلك بصور منها أن يقوم مصر في الاستثمار بشراء الأوراق المالية أصدرتها الشركة بسعر يقل عن سعر المتفق على بيعها في السوق ثم تقوم ببيعها للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية بالسعر المتفق عليه. هذه المسألة مسألة مسألة قانونية شرعية لابد أن نفهمها إذا حدث الشراء يعني المصرف الذي يعني الذي يشتري هذه الأوراق الأوراق لابد لها من أمور في هذا الباب هذه الأوراق المالية. لابد من في شرائها كما قلت يكون الضابط وعنما جدا أن الملكية تكون حقيقية وبعد امتلاك أو اظهار الملكية الحقيقية يأتي بعد ذلك التداول للبيع للمستثمرين سيكون عن طريق آخر وهي الزيادة لكن الاتفاق أنه بتنتهي الشركة المصدرة إلى المصرف بيأخذ <تصفيق> المصرف هذه الأوراق والشرياء بأقل من سعر السوق ثم يبيع للمستثمرين بسعر السوق أو فوق سعر السوق له ذلك في هذا الباب له ذلك ويكون طبعا ربح في هذا الباب اللي هو الفرق الذي كان بين الشراء وبين, وبين البيع لكن يشترط حتى يكون الأمر على الفقه صحيح أنه يمتلك انتلاك صحيح ويتمثل ربح المصروف المصرف في هذه السورة في فرق بين سعر الشراء وسعر البيع في هذا بابه لا بد أن يمتلك وإلا سيدخل وسيطا ممولا فتكون المسألة على التمويل وليس على الامتلاك فلا يدخل في الغنم الغرم فيكون هذا من الربا المقنع وهذا أكثر ما يقع في المصارف الإسلامية المصارف الإسلامية أكثر ما يقع فيه هو مسألة الربا المقنع ف وهذه هذه صراحةً انا يعني حتى في الاختبارات لن يخلو اختبار من الكلام على تداولات وتعامل تعامل المصارف الإسلامية في في, في أسواق مالية تعاملها لأنه يعم على الناس على ناس كثير أنا يتعاملون أتعاملنا المصارف الإسلامية المصارف الإسلامية أكثر عملها فيه حيلة على ال الربا أيضا للتسويق الأسلوب هو غير مباشر يعني الأسلوب المباشر الجهة المتخصصة التي التي أصدرت الجهة التي أصدرت مع المستثمر الأصيل مع المستثمر الأصيل هنا الغير مباشر لأنه يدخل يدخل وصلة بينه وبينه وبين المستثمر بعد يقوم مصر في الاستثمار ببيع الأراضي للمستثمرين دياب ترى عن الشركة هنا دخل ممولاً لما يقول نيابة عن الشركة هو دخل ممولاً هنا نيابة عن الشركة المصدرة مع ضمان تصريف الإصدار كلي أو حد قد منه بسعر متفق عليه بحيث إذا بقي شيء من الإصدار لم يتم تصريفه فإن المصرف يقوم بشرائه ويأخذ المصرف مقابل ذلك عمولة تتراوح نسبتها بين 10% و 15% من حصيرة الازدارات شوفوا المصرف لا يكون وكيلا بل يشتري واشتري نفسه وهذه ما أخذ كثير ردين الشرعين في هذا البال يعني دخل المصرف وكيلا منطق الازدار كله. الوكيل لا يضمن أصلا وإذا بقي شيء من الازدارات المصرف يشتريه المصرف يشتريه ويأخذ المصري بمقابل ذلك عمولة راح من نسبة عشرة عشرة في المائة من حصيلة بيع الإصدار وفي كلا الصورتين يتعرض المصري الاستثمار لخطر عدم القدرة على تصريف الإصدار كله أو بيعه بسعر أقل عن سعر الشراء أو السعر المتفق عليه. هنالك فاجأت العادة اللي يكون مصر الاستثمار بهذه مهمة وحده بل بالاشتراك مع عدد من الصالحات المتشابهة وخاصةً في الإصدارات الكبيرة. توزيع الخفافات على الأوراق المائية، يعني هنا الحق لو قلنا بمثل هذه الصورة فهو يدخل في الغُم والغُم هنا اشترى فامتلك اشترى فامتلك، فله فيدخل في صورة الغُم يبقى إذا أزاحة شبهة الربا. توزيع تجفيف الأوراق المائية بين المشاركين. بيع الأوراق المائية عدد كبير وأنواعها مختلفة من المستثمرين في وقت قصير. ونوع الثاني من ذلك أنا يعرف بطريقة بذل أقصى جهد ممكن بحيث لا يضمن نصف الاستثمار تغطية الاكتبات في الأوراق المالية المصدرة إنما يقتصر نشاطه على بذل قصارى جهده قصارى جهدي في بيع هذه الأوراق مقابل أجل متفق عليه على أن يتم رجع الأوراق التي لم يتم بيعها إلى الشركة المصدرة نوع الثاني معرف بالترتيبات الخاصة وذلك بأن يرتب مصرف يرتب مصر الاستثمار أمر بعد الإصدار الجديد من الأوراق المالية إلى مستثمرين معينين كشركات التأمين أو غير من الأساسات وإتقاد مصرف أجرا مقابل أتعابه في مثل هذه الترتيبات وطبعا هو لو دخل وكيل فقط ويأخذ أجر على الوكالة هذا صح فيها لإشكال أنه قد يأخذ على أنه بائع ولا يمتلك ويبيع وتكون هذه مسألة تدول معروف بأن البنك دخل وسيطا ليلتهم المال دخل وسيطا ليلتهم المال لا هو يضمن ولا هو يشتري ولا يملك وهو يبيع وأيضا يربح ومن ذلك أن يعمل المصرف وقيدا عن الشركة في بيع الإصدارات الجديدة من الأسهم العادية إلى حملها إلى أسهم الحليم. خلاص هو اسمه يتسمى في عرف في عرف التجار وعرف أصحاب التجارات العامة تربية تربية أفضل ما ذكر يقدمها الشركة صاحبة شأن بشهوراً تقدم السعرات وحجم نموها عادة عادة الإصدار النفسي. كما تولى كافة الرجالات التنفيذية وما ذلك من اقتصاد الجهات الرسمية طبعا هذا كله حقا كله مقابل مقابل شيء في ذلك كله له مقابل شيء في ذلك في هذا الباب الإشكال كما قلت أنه يدخل على أنه بائع وفي البلدان التي لا تولد فيها مثل هذه المؤسسات المتخصصة يوكل أمر تصريف الأوراق المالية المصدرة للبنوك التي جاء التي يقتصد نشاطها على عرض الأوراق المصدرة للإكتتابة العام وطل طلبات الاكتتاب وإعداد حصيلته في حساب الشركة لدى البنك. نظير أجل يحدد بنسبة ما من القيمة اسمية لكتاب أو مبلغ محدد عن كل سنة. كل هذه في السوق الأولية. هذا تتمثل تمست الدوافع شراء الأوراق المالية الجديدة من السوق الأولية الآن. الحصول على دخل من تلك الأوراق المالية. يتمثل طبعا فيش في الأرباح الأرباح الموزعة بالنسبة للأسهم أو الفوائد الربوية بالنسبة للسندات وهذه مشكلة كبيرة لأنه السندات خلاص دخل في مسائل الربا والأسهم نفس الأميق في نفس الربا وهذا لازم نتكلم عنه إن شاء الله في المحل الثاني لكن سنبدأ بأذنات الخزانة بعدما ننتهي من السوق الثانوية الحصول على الرابع من فروق الأسعار وتسمى الأرباح الرأس مالي أي زيادة في قيمة الأسهم السوقية على قيمة الاسمين هناك فئة تشتري الأوراق المالية بصفة مؤقتة للاستفادة مما قد تحققه من دخل بينما لات في الأساس أمر آخر والحصول على السيولة عند الحاجة إليها وذلك ببيع هذه الأوراق والاستفادة من تمني هذا بالنسبة للكلام على السوق الأولي السوق الثانوية قريبا منها وندخل بعد ذلك بدل ما نتكلم عن البورصات نتكلم عنها قبل ذلك سندخل رأسا على الأوراق المتداولة والكلام على الأسهم والسندات وقروض الخزانة لأنها مسائل لابد أن تظهر على الساحة ونتحدث عن هذه المسائل المهمة السوق الثانوية بأنا تعرف أن السوق الذي يتم فيها إعادة بيع الأوراق المالية سبق إصدارها أشوف السوق الأولية هي السوق التي تباع فيها إصدارات جديدة من آخر مالية أما السوق الثانوية السوق لا يتم فيها إعادة بيع الأوراق التي سبق إصدارهم و... وأيضا عرفها بعضهم بأن السوق لا يتم فيها عادة بيع الإصدارات الأولى من الأوراق المالية ولذلك سملة الثانوية وزياد إضاحة مفهوم السوق او في السوق الثانوية يستطيع المقرض الذي أقرض الشركة عن طريق شرق السندات من السوق الأولية أن يبيع دينه أو جزءا منه لآخر وذلك ببايع هذه السندات أو جزء منها. يعني ننظر هنا إلى المصيبة التي يقعون فيها يقعون في بيع الأسفل والسردات ويقعون في الربى بذلك ذلك لأنها محض قروت في حقيقة أمرها هي محض قروض. في حقيقة الأمر هي محض قروت فيقعون في مستاذة يعني محض قروض وبعد ذلك نبيع الدين بالدين فيبيع الدين والدين وهذه مسألة, مسألة عظيمة جدا وبيع الديون أيضا لا تدوس في هذا الباب سيدخل في مسائل الغرر والتغرير ومسائل الحرمة اقتقابة حتى لأن الذهب الذهب ربا إلا يكون هذا بيد كما يستطيع الشركة الذي ساهم في الشركة عن طريق شراء أسهم من السوق المالي الأولية أن يبيع نصيبه في الشركة كله وبعضه لآخر وذلك ببيع هذه الأسهم أو جزء منها وفوق ذلك فالسوق الثاني وهي سوق للمتاجرة في الأولاق المالية يلجأ إليها كثير من المتعاملين لا بقصد المشاركة الفعلية بل لغرض تحقيق الأرباح من فروق الأسعار فيشتري الورقة لا ليحتفظ بها بل ليبيعها عندما يتفع سعر في السوق لأرباح الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. طائل تدخل فيها يدخل فيها ما يدخل فيها في مسائل القبض وغيرها وأيضا مسائل عدم في طعام في العق إذا وصلت الأمور البهوية عدم التقابض وعدم التساوي ثالثاً يتم تداول الأسهم بطريقة القيد في سجلات الشركات إذا كانت تسمية أو بطريق التسليم إذا كانت لحامله وذلك أن السهم قد يكون اسميا وهو الذي يحمل اسم المساهم السهم فلان وتزبط ملكيته بقائد اسم المساهم في سجل المساهم في سجل الشركة وقد يكون السهم الحاملي وهو الذي لا يحمل اسم المساهم وإنما يذكر فيه اسم أن السهم لحامله وأعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة تذلك حالة في السندات وهذا يأتي توسيع الكلام عليه إن شاء الله ثالثا يجري التعامل في السوق الثانوية بين المتعاملين من غير أن تكون الشركة وسيط المستدر وقت المالية طرفا في هذه المعاملة بيع ببيع بعدين الدين بيع الدين الذي العمر لزيت فالشركة انتهت الشركة تعاملها مع زيت وعمرو الذي جاء يشتري يشتري من زيت وطبعا ولم مسائل كلها مسائل في حقيقة أمليها في الشرع ثالثاً تجري التعامل في السوق الثانوي بين المتعاملين من غير أن تكون الشركة المصدرة للورقة المالية طرفاً في هذه المعاملات فتعامل فيها لا يعد أن يكون نقلاً لملكية تلك الأوراق من مستثمر إلى آخر وعليه فلا تحصل الشركة من جراء المعاملات في السوق الثانوي على الأموال الإضافية كما سبق ذكره عند الكلام عن السوق الأولي فإلى أن الشركة تستفيد من تداولها وأوراقها في السوق الثانوي وما يسرع ذلك من قيد هذه الأوراق، هذه الأوراق في قائمة السوق عدة فوائد منها الإعلان الدام عن الشركة، مما يكسبها شهرة، تطقي، وده اسمه شراء الاسم. التعرف على مركز الشركة المالي من خلال طلع على أسعار أوراقها كما يعني هذا يشجع أيضا انتشارها، تملك ملاك الشركة من بيع أسهمهم. فيها في أقصر وقت بأفضل سعر رابعا همية السوق الثانوية من كونها سوقها مستمرها ستفقها حاملوا الأولاق المالية باعة في أقتنواش الحق السوق الثانوية هي سوق مليئة بالربا سوق مليئة بالربا خابزنا في التعامل في السوق الثانوية ما يجري في البورس أولاق المالية وما يجري خارجها وهذا سياق توضيح. طبعا أنا من البورسة والغيرها إلى إلى الكلام على مسألة التداول الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد وأحكام أحكامها وفيها أزلات الخزانة والأعراق التجارية وخصم الأعراق التجارية وحجم ذلك الفقه أحضرات لو فيها سئلة فيما مضى تفضلوا حتى نفتح يعني إلى الكلام على أذنات الخزانة هم هم يتغفلون عن مساعدة النظر في هذا الباب يا دكتور مصطفى المشكلة الكبيرة أنهم يجعلون الدين آخر ما يفكرون فيه فلا فلا يعني فلا يرجعون إلى أهله ليعلموا صحة التعامل مع عدم صحته. فأذونات الخزانة وحكم مصدر الخزانات وتلاوتها كما قلنا بقى هنا الشركة المصدرة وننظر فيما تصدر من الأسهم والسندات وأزونات الخزانة فصدرت بقى أوزونات الخزانة أنا تكلمت على الأسهم والسندات قبل ذلك في المحاضرة الماضية في في الفصل الماضي للجميع فقدت وأخره ويكون الفائدة يعني عامة لكن الكلام على الاوراق الماليه ولا سيما ايضا الكلام على ازونات الخزانة والاوراق التجاريه الاستثماريه وخصم الاوراق التجاريه وشهادات الايداع والكلام على القبول المصرفي في هذا الباب ازونات الخزانه هي ادوات دين هي قصيره الاجل تصدرها الحكومه لغرض الاقتراض وتتراوح فترة استحقاقها ما بين 10 و 12 شهرا شهر. أنت لو ترى حملة البنوك الآن كيف هي على أساس بس يعني انتشار ما هم يفعلونه من هذا الإقراض كأنه إقراض بالإجبار, إقراض بالإجبار. وطبعا يهيجون مشاعر الناس لسيما التجار الكبار في الأسواق بأنه بياخذ ملايين يعني وما يخذ منه إلا 1-2% هو كل تاجر كان يسألني يقول لي هذا معناه أن ما في شيء يعني كانوا أخذ المال ورجعوا كما هو كل هذا لتسهيل أسباب الخروض وطبعا تسيل الربا يسهل لكم عذاب الله على فعله فذلوا بحرب من الله ورسوله وهي لا تحمل سعر فائدة محدد محدد إنما تباع بخص أي بسعر يقل عن قيمتها الاسمية على أن يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق. وتتمثل الفائدة التي يحصل عليها المقرض في الفرق بين ما دفع عند الشراء الورقة ثمن لها وبين قيمتها الاسمية التي يقبضها في تاريخ الاستحقاق. عليكم السلام والبركات. تأخرت رحمه الله أيضا. رحمه الله. تأخرت لماذا؟ ويتم بيعها عن طريق المزاد. حيث يقوم البنك المركزي شو؟ البنك المركزي هو المتحكم في كل شيء. البنك المركزي هذا باب هو المتحكم في كل شيء. حيث يقوم البنك المركزي في الد الدولة بعرضها على المستثمرين. الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك التجارية وشركات التأمين. والمتاجرين في هذا النوع من الأدوات المالية وبيعها لمن يقدم السعر العالة ثم الأقال في الأقل طبعا هذه بزينات الخزانة التي تباع ويكون فيها فوائد عالة ويولد هذا النوع من الأدوال هذه الأوراق وفقا لأسعار البيع والشراء التي عرضها المتعاملون والمسائل تحكم فيها المتعاملون وهي الأسعار التي تتحدد وفق لسعار الخصب الذي يختلف في حالة البيع عنه في حالة الشراء وحقنا أرباحاهم من فروق الأسعار تلك حيث إنهم يبيعون بسعر خص أقل ويشترون بسعر خص أعلى بالضبط بالضبط كبائع الذهب انا أخذ المصنعية أقل ما تكون عند الشراء وأكثر ما تكون عند البيع المطلب الثاني الحكم الفقهي إصدار أوزانات أو الخزانة وتداولها. طبعاً سأوقف الكلام ونبين لكم في نهاية الأمر كيف يكون هذا التداول بهذه الأوزانات التي يعني ما أراها إلا إلا أنها أنها محت. حكم الخزانة وبلد عشر السابق وزير خزانه في عقاراتها سندات بمبلغ نفع الله بك رحمه الله جزاك الله خير في في عقارات سندات سندات إذا سندات سندات بمبلغ تلتزم الحكومة بدفعها اجلا لمن يدفع ثمنها حالا هي سندات, سندات. باعتاد تزام الحكومة أن الحكومات الوطنية تستفاد من ذلك، وأنا الغرض من إصدارها أن تحصل الحكومات على المال الذي تمينه نفقاتها قطر الله أكبر، ويعني عشان تفهموا الد الدولة البنك المركزي هو الذي يفرض يفرض عليهم هذه التعاملات وزن الخزان والسندات والأسهم، إذا هي يعني الحكومة بتلتزم آجلاً لما لمن يدفع ثمن حالا ونراد من الضرياء فرق, فرق السعر بين الحال والآجل وعلى ذلك فلنصدر أذون الخزانة وبيع للمستثمرين لا يخرج في تكييف الفقه في مضالي على احتملين محملين محمل أولا يكون إقراضا بفائدة وهذا محمل أول أصل أن يكون إقراضا فائدا بفائدة حيث يتمثل القرض في النبل الذي يدفع المشتري ثمنا للإذن وتمست الفائدة فالفرق بين هذا المبلغ وبين قيمة الإذن الإسمية التي أخذها المشتري في تاريخ السحق المسألة هنا الحق فيها أن هذا قرض نفقة القرض بالكلام بال... بال... على على القيمة الإسمية والفرق بينه والمال الذي دفع فالفرق بينهما يعطي إشارة إلى أن هذا الربح لي الحكومة أخذه. ملت أصدرت طبعا وزارة خزان. فبين قيمة الإذن الاسمية التي يغدر المشاير في الاستحقاق، وبين فرق بين المبلغ الذي يدفع. المحمل الثاني أن يكون من قبيل بيع النقود بالنقود، أي بيع نقود مؤجلة، وهي قيمة الإذن الاسمية، قيمة الإذن الاسمية. هذا تلتزم الحكومة بدفعها في تاريخ الاستحقاق. بنقود حالا أقل منها وهي ما يدفع المشاير الإذن. ثمن له وقت العب وهذا أيضا وارد, وارد هذا وارد هذا وارد هذا وارد هذا, وارد هذا. الحمل على البيع أن تسويق الأذنات عن بيع المال بالمال تسويق الأذنات أو الأذون المصدى يتم عن طريق بيع هذه الأذون إلى المستثمرين أي أن تسويقها خارج مخرج البيع وأن البيع لا يرد إلا على الإذن إلا إذ نفسه عاذ نفسه مع العلم أن بعد لم يجد على عاذ نفسه لا القيمة له وإنما يجد على ما يمثله الإذ هو النقود أو الأذن أذن أذنات الخزنة النقود هي التي تكون تكون كما قلنا ال يكون الأمر على بيع بيع مال بمال وبيع مال بمال يعني بيع المال بمال يشتغل فيه أمور أولا له صور بيع مال بمال اتفق وفي في العلة فلا بد من القرض ضمن المسألة المثلى تبي عطينا وكان يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار مثل بمثل سواء بسواء فمن زاد واستزاد فقد اربى ثلاث ارباع المعاملات كلها ربويه ده الحق واكثر من يتاجر في الازاق الماليه كل افعالهم وكل اجراتهم على الربا الله يفتح عليكم ويبارك بهذا الفيديو وعلى أي من هذه التقديرين فإن أصدار أذون الخزانة يكون محرما شرعا هذا الذي وصلنا إليه أذونات الخزانة محرمًا شرعا بالاتفاق لأن على التغيل الأول يكون قرضًا جرى نفعا والقاعدة في المتفق عليها كل قرض جرى نفعا فهو ربا وعلى القاعدة وهي قاعدة سائر خزابية أو لها مبلغ تسعة آلاف في في حكاية إجماع المسلمين عليها وعلى التقدير الثاني على لأن مشاورة تبيع النقود عندما تبيع بنقود من جساء التماثل والحلول والتقاوة في المجلس العقد بقول لا تبيع ذهب إلا ربا مثل مثل إلا مثل مثل ويدا ميد وصلى سوايا ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق, الورق بالورق إلا مثل مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز والمعارب الغائب أعم من المؤجل كالغائب عن مجلس مطاقا مؤجلا كان أحائلا والنال الزوار حاص والجهود مفتقدة في بيع وزون الخزانة لأن مشتري الأزانة الخزانة للإذن يشتري نقودا مؤجلة بنقود عجلة يشتري نقودا مؤجلة بنقود عجلة حال أقل منها وإن شئت قل إن مصدر الإذن يشتري نقودا حالة بنقود مؤجلة أكثر منها فلم تحقق زماس بل وجدت تفاضل ولم تحقق الحلول فضل عن التقابط بل وجدت تأجيل في أحد عوضيني فكان ذلك ربا بعينه الذهب ذهب ربا إلا أنهاء ها يا دم بيد سواء بسواء فخزائح الراجح في هذا باب إصدار زنات الخزانة هذا قرض جر نفع كلام أو هو باقي مؤجل بعاجل باقي مؤجل بعاجل وكلاهما من جنس واحد هذه معضلة المسائل ان مصنف راي الدكتور محمد سيد عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر رحمة الله عليه غفر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر هذا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا فعجز الموازنة والعمل على تقليل نسبة التضخم وعلى استغناء عن اقتراض من الجهات الخاجية كل ذلك من المقاصد التي حضت عليها الشريعة الإسلام وأمرت أتباعها وتحقيقها في لما فيه من ندوه الخير والتساعد تقدم رقيه يقول حيث وإن تحديد نزفة الربح والعوائد مقدما لا يوجد من منه شرع هذا عجيب جدا يعني هذا التوصيف الشرعي لها قرض قرضا اقترض الرجل قرضا ولم يقترض حتى قيل له ما تدفع قال كذا وكذا تضيقا على مسألة معرفة الأمر على بابه وأيضا دون زيادة المصنف أو قل المسافة على تراضي باقول عن الشيء نادر المعامله خاليا من حديث الغش والخداع والاستغلال يقول حسن هذه المعاملة أيضا خالية من الغش والخديعة والاستغلال كيف ذلك هو فيها في القارة للتجار كيف ليس فيها الخديعة والاستغلال ومن كل ما حرم الله ونفعه لأفراد الجماع... الأفراد والجماعات فإنه درجة المسلمة ترى أن التعامل في زنات حلال والأرباح تأتي منها حلال كل ما قاله لا يفيد بشيء <تصفيق> وكل ما تكلم فيه على مسألة الخير والعافية كلها لم يكن صحيحا وفكره في, في الحسياء الأولى قلنا كل قرد جرد نفع وربا كل قرد جرد نفع وربا هم اصلا يخرجون من هذا الباب يقولون هذا قرد استثماري استثماري أو غير استثماري الشرق جاء عاما والعام يبقى على عمومه وأنت ما عندك مخصص يؤسس ذلك الحسياء الثانية في قوله بأنه من تحديد نزلة الربحة والعواد مقدما لا يوجد ما يمنع الشرق التحديد قد تم بانتراض اطلق المشروع عزاني ازني عزانيها باتفاق وبمحبة وود هل نقول له رفعت الحرمة للتراضي بينكما فاذا قال بان تحديد نسبة الربح او العائد مقدما لا يوجد ما يمنع منه شرع ما دام هذا التحديد قد تم بالتراضي والمشروع عن طريق التعامل اولا ببين على اي اساس تم تحديد نسبة الربح والعوائد في هذا العقص على أساس والعوائد هذه ليش هذا قرض أصلاً وش العوائد اللي ترجع للقرض؟ فحقيقة الأمر في التوصيف أن هذا قرض جر نف حقيقة الأمر في التوصيف أن هذا قرض جر, جر نف فتحديد أو غير تحديد كما يقول هو لا يغير من أمر شيئاً وإن هذا أن كان يريد أن شراء أذن الخزانة داخل في هذا الشركة وناتجهيز تحديد نس الربح المقدر معين في هذا الباب ونحو نعم كما ذكروا مثل ذلك في مواضع وخلاف هذا معناه مخالف الواقع حيث ان شراء اذن الخزانة مما يعلمه يعلم الصغير والكبير ممن يشتريه انه غير شريك لا يمكن ان يكون شريك له هو اشترى هو دائن فحسب يعني هو اشترى منه وهو صار دائلا للمشتري لهذا المال ولذلك هناك من يفعل ذلك عندنا طريقة الإزناد بطريقة أخرى أنه يبيع له السيارة فالسيارة عليها أقصات فيقول له إذن هذه الأقصات أنزل فيها شريكة لك في السيارة يعني أنا مثلا أقصات التي باقت عندك 25 سنة فأنا مشترك فيها في السيارة من 25 سنة بعدما ينتهي 25 سنة في هذا في هذا الباب أنا اه يعني ينتهي توقيته أخذ المال وأمشي وهو في حقيقة الأمر أنه في الشهر الأول أخذ منه مال فأعلنه شريك واستنع نوع شريك واستنع ويبقى يعني يضم ماله إلى ماله ويعطيه المال فيتوقف عن الأرض الأرض الأصلي هذا هنا كله لبى لأنه قرض جر نفع هنا النفع ظاهر جدا في هذا الباب أنه انتفع به ولو سمى نفسه شريكا المسميات هي الأصل في ذلك ان سمى نفسه شريكا سمى نفسه حبيبا ان شاء نفسه ما يسمي يسمي نفسه كيفما شاء النبي قال ياتي زمان وأما ما ذكرنا حتى من هذه المعاملة خالية من الغش والخداع والاستغلال من كل محرم الله فهي دعابة ثلا لأن هذه الصاع نحصيت هذه الفضونات تأسسهم في مشاعر انتاجية ونحن لا تخلو من استغلال وعرض المال لأنه اعتقد يعتبر وتعلم أعظم شيء فضونات خزانه هو إيش هو أنه لا يدخل مثلا الغنم والغرم وأس التجارة صارت عشان يحل المال لا بد من الغنم والغرم وما في غنم وغرم ما ما يتفن في هذا بحال محواد هو أعطاه ولو كان قرضا انتاجيا لا استهلاكيا يقول تربح وأربح معك أقول طب ولو خسرت تفسر معي يقول لا أقول لا تستحق لا يستحق لأنه يستغل الرب الملدي يعرف كيف اسم أمانه بنفسه والمصدر يستغل هذا الجهل العلمي بما تدره هذه المشروعات من الأرباح ومع ذلك يستأثر بالنسبة الكبيرة من الربح فلامي فإن لم يربح مصدر الأذن الإذن يسف الأذن،, الأذن،, الإذن شيئا كان, كان في ذلك استغلال من صاحب المال لأنه استغلال ماله نسبة ثابتة من الربح الذي أقلر أخذ ماله أخذ الربح نقف عند هذه المسألة وهي الكلام على حكم مثل وزانة الخزانة وبيعها وشرائها ما دمنا قد وصف وصفنا التوصيف الشرعي الصحيح وأن وزانة الخزانة ما هي إلا قرض جر نفع ما هي إلا قرض جر نفع لو في أسئلة تفضلوا ونشكر لكم فضلكم تفضلوا في أي أسئلة تفضلوا. السلام عليكم. الفرق من السوق المال والاسهم الأسهم هي الأوراق تتداول في السوق المالي. أو كل في متمثلا ببنوع خطط ويكون هناك من له الطائفة لها ذات مال فائض من أجل شراء هذه الأسهم أو سندات. هذه يتم تداولها في الأسواق المالية الأسهم والسندات طيب. هل في اسئله اخرى لا